ان في خلق السماوات والارض يعدل الامر وان في له التي تجري في بحر بما والفلك التي تغير في رب يا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذابة وبث فيها الصريف اللياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب الناس من يتخذ من دون الله أنزادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَثَرِ الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَ بِهِمُ الْأَسْمَاءُ وَقَالَا الَّذِينَ تفعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله مَا لهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من يبيعو <سحين> <نتمعو> حقوقات الشيفان ان وأن تقولوا على الله